سبحانه وهو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكويء الليل على النهار ويكويء النهار على الليل وسفّر الشمس والقمر وسفّر يجري لأجل مسمى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 الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون عليه وإذا مس الإنسان ضر دع ربه نيزا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل الله أدادا، إلا عن قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة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 صَيِّرْ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُفْلِنٌ صَلَّى دِينِي مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وأهليهم يَوْمَ القيامة.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 جتنب الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرا فبشر عبادا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك فمن حق عليه كَلِمَةُ العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية, غرف مبنية تجري من تحت الأنهار أن فَأَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِدُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَهِدُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَدْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَمَن شَرَحَ الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم كتابا متشابها مثانية وشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ثانيه اقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء في وجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوكم ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقه الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون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 أكثرهم لا يعلمون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 قل حسبي, الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل انقيم ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ما له ومن ضل فانما يضل على نفسه وما انا قلت عليه الله يتوفى الان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 وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ سَيِّئَةً وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُمُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَاءَزَتْ قُلُونَ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل الله مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنزلون تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا في الأرض جميعا جميعا ومثله معه لفتدوا به من وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضرب دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم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 كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أ يعلموا أن الله يدوس الرزق لمن يشاء لا تقنطوا من رحمة الله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب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 وَدَّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هم يَحْزَنُونَ الله خالك كل شيء هو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُ رُوحَيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَאَنَّ الشُّرَكَةَ لَا يَحْظَى عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ وَكُم مِنَ الْشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من وفيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأسركت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء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 إذا جاءوا غافط حتى أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يذلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء وقتل كلمه العذاب على الكافرين طيل يدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 يسبحون بحمد ربهم يسبحون وقضي بينه بالحق وقل الحمد لله رب العالمين